ألحقنا بهم ذريته وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتمون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم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 إنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائنه ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلام بهذا ام هم قوم طاغون أم يقولون لتقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون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 أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرب مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفرهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون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 ونذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك باعيوننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح